اللهم صل على رسولنا هذه قراءه لشرح السنه مما نهلته والجماعه في عصره علي آل محمد الحسن بن علي بن حلف رفاهاني رحمه الله على شيخنا عبد الرحمن علي بن سعيد موسى حفظه الله قال المؤلف رحمه الله واعلم رحمك الله انه ما كانت زنقه قص ولا شطر ولا شك ولا بدعه ولا ضلاله ولا فيره من ولا حيرة في الجين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقصومة الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال إمام أهل السنة في ثمانه أبو محمد الحسن بن علي القربهالي رحمه الله في ذات رفه العظيمة شرف السنة وأعلم رحمه الله سبق بيان أن العلمة وشغل الذهن باليقين الجاسم فالحضر أن الذين كتبوا في منهج آل السنة وصولها آل للسنه السنة والجماعة يكون دائما واعلم لأنه لا يكفي العقيده العقيدة ولا غلبة الظن بل أدى من اليقص رحمك الله على صورة الخبر ولكنها بمعنى الدعاء رحمك الله هذا خبر ولكنه بمعنى الدعاء أنه ما كانت ثندقة قط الزندق قيل هو الذي ينكر الشرائع وقيل هو المنافق الذي يبصن الكفر ويظهر الإسلام ثندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بلعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجلل والمراء والكسر محصول بأصحاب وكلمة تنذيغ كلمة من أصلها تالتي ثم عرّبت أصحاب الكلام يعني الذين يردون النصوص بالنقول من أول من أقع في ذلك الجميع أدفاع الجهة بن سفوان والمعتزلة الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري أدفاع واصل بن عطاء المعتزلة قال واصحاب الكلام والجدل الجدل لا ياتي الا مذموم اما الجدال فقد يوبخ قال سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي وقال عبد وجل ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن اما الجدل واليراد فانه ياتي مذموما دائما قال صلى الله عليه وسلم لا ظل قوم بعد هدى إلا أوت الجدل فالجدل لا يكون إلا بالباطل أما الجدال فإنه يكون تارة بالباطل وتارة بالحق فقد نهى الله عز وجل عنه ولما أباح قال إلا بالذي أحسن قال الأصل عدم الجدال قال صلى الله عليه وسلم أنا ببيت في ربض الجنة يعني حول الجنة لمن ترك المراء وإن كان مخصصا فالجدال مع اهل الأهواء والبدع يضيع الوقت وغالبا لا فئلة تفيد ولذا حذر السلف منه قال رجل أيوب السهتياني رحمه الله أن قذر كلمه كلمة قال ولا نقص كلمة وأشار بأسباب بل كان السلف يكرهون أن يستمعوا منهم لايه من القران قال أحد من القرآن لأحد السلف الله. اقرا عليك ايه من كتاب الله فقال لا حتى آية من القرآن كري أن يسمعين فقال له جريسه أن هذا العالم السني إنها من كتاب الله قال أخشى أن قال رجل لابنه بما رأاه خارجا من عنده مبتدع أي بني فإن أراك خارجا من هند خوفا خير من أن أراك خارجا من هند مبتدع فأن الزنا والوقوع في الزنا فهوى من الوقوع في بالعامل حيث أن الثاني ربما قام لقلبه أصل خوف من الله عز وجل أو محبته أو رجاءه متباركة فعلا فيأوب في ويعوده من هذه المعصر أما المبتدع وربما يقتل دونها دونته كما حصل الحلاج على جسر بغداد وكما حصل برجعة منزرها في يوم إلي لما قتله الأمير البطل الأمير الإراق قال لبنى عبد الله القتل رحمه الله لما ذكر ابن القيم رحمه الله أداخل الشيطان الشرك الشرك فنعجز عن إيقاع الجلعة وقعه فيه الكبيرة وإلا الصغيرة وإلا شغله بالباطل عن عن إخوانه. فالجلعة قبل الكبيرة قبل الزنا وشرب الخمر وقتل النفس ولذلك أزمة المحن في عهد هذه الأمة لم تكن حينما حكمها حكام فجرة جوره وإنما الفتنة الشديدة حينما حكم الأمة حكام ممتدعة فالمحنه محنة خلق القرآن كانت في زمان من في زمان المأمون الذي اوقعه في بضعة عالم السوء في زمان أحمد بن أبي جؤات في مساله خلق القرآن وقال بقول بخوض و. ابتلي الامام احمد رحمه الله في ذلك وسجن وجلد ووصم حتى كاد ان يموت هذا في زمن البلاد اما حيث كان الحجاج موجودا مع ان صوته كان رشوما الا ان السنه كان قائمه يومين اليومي وسن السنه واضحه وان كان الحجاج قد قتل ألف وصلى لبعض الصحابة وعبد الله بن جبيس الكعب وآذى أنثى بن مالك أبا حمزة قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل جماعة من العلماء وصلاب العلم وجلة التابعين كفايد بن جبيس إلا أن السنه كانت بالية ضاجرة وإن كان أهلا كان أهلهم أبوزلون أما زمان المحتاج فقد قدر القدو، ما شاء الله السلام عليكم. فأي وقت لا أفضل الوقت في الجد مع أهلك وإياكم أن تعودوا من المناظرات أدريشنا الكلام بل لو دعوكم ورأيتهم أنهم ليسوا أهل لخبؤ الحق فلا تضيعوا إن وقتك جأث من ذلك. كما يقول الوقت تذهب على على غبن الوقت. وإنما يقال الوقت على المثال الذي يقول الوقت في الذهب هل هذا صواب ولا خطأ هذا خطأ الصواب اللي الوقت لا عز للم يعني هذا هذا كلام استلم الوقت لا عز للم يعني لا يعدله شكل إذا مرت لحظة من عمرك لن ترجع أبدا إلى يوم كيام لما جاء بعض الناس لكن لبعض السلف يضيع وقته وقال امس الشمس يعني اوقف الزمن حتى اتكلم معك وهذا هذا طبعا مفاجئ يحصل ذلك لذلك نحن ننكر هذه المناظرات لانه بعض الناس ينكر ان ينكر ان ينكر لا ينكر ان ينكر ان ينكر ان ينكر المناظرات إلا أن العروة وريء أمره كما حصل من علي الذي ضرب عنه، ثم سرع من عباس من نظره ورجع منه أربعة آلاف. أما إذا نزل عنك وتذهب تقول هذا تعالى ناظرني وهذا تعال ننظرني هل أموخالك من المستحب؟ من يخالف الأصل من وصول علي هو أو جالس على الهواج ولا دعاء؟ المنام وجالس على الهواج ولا دعاء؟ أستقبله لي ذلك. لكن لو قدر أن أحد المدين العربية أن ينشر بتعجب أن تجالب تكون موسع وعيني محقا وأبطل الباطل أما انتجت إلى النهار تقول تعالى ناظرني وانتعالى ناظرني هذا يفعل هذا ينصد سريعا وزمينهم فأنت عن كونه مخارجة مجال كتب السلف في الموقف أدل أحوائي وانتعالى رحمه الله والعجب كيف يشتري الرجل على المراء والخصومه والجدال والله تعالى يقول لا يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا باثاره واهل اثاره والكف والصمت نعم فعليك بالتسليم وأهل والكبت اهل التسليم الله ورسوله أجل الرضا بالأثار، وللذي وجد يجادل في, في إلا صاحب هوى وصاحب غرض الذي يرد النصوص وهذه طبيعة أهل الأهواء والبدع جميعاً. مهما تورّع عن ذلك لا بد أن يقع في ورث النصوص، فإن بدعتهم لا ترد إلا في هذا السوق سوق الكذب على أهل الأقي، وسوق ورث النصوص، ولذلك. فما خذ الألباني رحمة الله لحيل المبتلىء إلا كذبا على باب الكلام. وأما رضي النصوص فذكر الشيخ الإسلام الجليل رحمة الله في رسالة عظيمة جدا قد في سورة التفسير أن المبتلىء إما أن يعملوا إلى النص فيضاعفوا، وإما أن يعملوا إلى لفظه فيغيروا. فإن لم يكن لهم بذلك حيلة على ضعيف النص. أو اللات في لفه عملوا إلى معناه فتأولوه على الوجه غير المراد لا تخرج براء عن هذه الأحوال الثلاثة كمن يكون حديث صحيح مسلم فيقول ضعيف الحديث صحيح كما ذكر محمد بن عبد المقصود كما ذكر من قبل القرظاوي قال عن حديث فريضة رضي الله عنه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وهو قال عنه النووي وهو حديث مرسل نعم ذكر ذلك النووي ذلك أنه لما قال ذلك النووي قال ها الا ان له طريقان يتقوى بهما فقال القرضاوي وهو حديث مرسل والمرسل معلوم انه من اقسام الضعيف وعرواه الصحابية باسقاط بإسقاط الواسطة ومن الواسطة؟ ولكن هل إسقاط الصحابية ضرس؟ وكيف نجعله الأخطام الطعيب؟ لجهد... له جائزة ليأت أن من مسائل المشكلة ووقع فيها حتى فحول في أهل العلم ورات الجهره في حاله صدور علو بارطولوجي مجال الصحاد لانك اذا كان الصرف هنا يعني تعبير المرسل ظل ظل اهل المصطلح يقولون ما رواه التابعين عن الرسول بالخطف الصحابة وهل الخطف الصحابي يضر قالوا لماذا لانهم صفات معذوره فكيف ضرب هنا وجعلنا المصطلح الاكثر طيب خوفا من كان انه صحابة. على هذا التعريف هو عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان المسلم يقول الطيب مع المسلم يقول ان المسلم يقول لك ان المسلم يقول المسلم ايوه نعم احسن احسن هذا هو الجواب السديد انه خلا لا ينتم ان يكون في المرسل رواه الصحابة اتخذ علماء البيع طولته ان المرسل ما منه الصحابي وصحابي لأنه قد يكون التابعي روا عن عن تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي قد يكون فيه الضعيف أما إذا رواه عن الصحابي واسقط الصحابي فهذا لا يكون هشي. نعم شاء الله لك التسليم من آثار. لا. إما أن يضاعف النصر رفع في زمان القرباوي فقال هذا حديث المسهل وسكت. والنوي قال بعد مباشره في نفس المكان الصف قال ولكن له طريقان يتحوى فضلا عن أن صغار الله العلم يعلمون أن كل حديث في الصحيح عين فقد جاوز عن فنطرة والحديث رواه مسلم ليس في الشواهد والمتابعات وإنما في أصله النبي رحمه الله. فلا شك أن قول الخلاص هو قول بعض. وأيضاً إما أن يعمل إذا لف النص بيرو. بيرو كما وقع من الصوفية في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر. عندما وصل لما سئل عليه السلام هذو ربك؟ قال رأيت نورا في الرواية نور أن أرى الصوفية قال نور إني أرى فقط أسقط لهم ذم أعلى إلى صار هذا تأكيدا للرؤية وهو نور أن أرى هذا استبعاد النور فإن لم يكن لهم بالنور حيلا وأول من ابتدع ذلك اليوم لما قال وإمام هؤلاء الذين يقولون أقصاد النصوص إمامهم اليوم لما قال الله عز وجل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا تفقه يعني يا رب عنا خطأ عندنا خطأ فقالوا خطا وتبعهم على ذلك الجهنيه وذكر ابن خير في نيته ان نون اليهود كلام جدي لما قال لهم الرحمن عرس استوى فقالوا استوى وهذا منكر من جهه المعنى باطل من جهه اللفظ غلو من جهه الكبائر اي ان استوى معناه أنه قبل ذلك كان عاجزا الأمكاملة قبل أن يستولي كان عاجز وغير عاجز كان عاجزا ثم قوية فاستولى بعد عجز والمرتدي عن الجمل المعتزلة أراد أن يخولهم استولى وليس استوى يعني على عدم مشابهة المخلوق إلى الآخر فوقع في المشابه والمماثل وزياد وهو التمثيل والتقف لذلك يقول أبو العباس الشيخ الإسلامية وعن الله كما في جنة الرسائل والمسائلة قال كل معطل ممثل أو مشبه ولو في الذهن شبه الله دخل في ذهنه حملوا هذا التشريك في الذين على أمن يعطل فيه الضائف فإن لم يكن لهم خيلة في الألفاظ عمدوا إلى المصوصة إما أن يبترونها أقوى إما أن يبتروها وإما وأن يغيروا المعنى منه. وأول من برع وانتشر حالوه في ذلك هو الأشاعرات فالأشاعر هم قالوا التعب والانتدع في زماننا حمال عبد المقصود زيادة الضوء عام لحنونا لواء ذات حمال المقصود المفهم على صيح المسلم في القرصة رحمه الله ذكر خولة المعتجلة والخوارج في ومعنى الخروج وقال وهذا قول الجمهور والقرطبي قال والقول الاول قول جمهور المعتزله في والخوارج، فقال عبد المقصود قول الجمهور وترك كلمه المعتزله والخوارج، ليوهم السامع بان المقصود هو جمهور, جمهور اهل السنه والجماعه القرطبي قال جمهور الخوارج صدق الألباني رحمه الله لا يتجل مبتعا إلا كذبه لأن البدع أين ترد ان في سوق الكلف أما اهل السنة هم أوعية, أوعية الصدق أوعية الأمانة أوعية العلم فهذه من أبرز علامات في اهل البدع في الزمانية الكلم النصوص سواء ببسرها أو بسر كلام العلماء فيها لذلك الامانه مطلوبة. وأكثر واشد الناس السرقه فهي يسبق كلام العلماء وينسوه الى نفسه نعم قال رحمه الله والايمان بان الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار الأغلال الاغلال والانكال والنار في ازواجهم وفوقهم وتحتهم وذلك ان شهديه منهم الشام الحوضي قال إنما يعذب عند النار رد على رد على الله لا يعذب الله في رد على رد على الله وعلى رسوله قال رحمه الله تعالى والإيمان بان الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنسال والسلاسل وقال سبحانه إن أعطنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيلا قال جل وعلا ألم تر الذين يجادلون في آيات الله انها للكفار الى ان قال سبحانه يسجعون ويسجل الكفار في ثلاث وغلال قد يعد النار والنار في اجوافهم من شتر عذاب النار وبلائها انها تدخل الى اجواف بني ادم وليابين الى اجواف المعذبين فيها والعياذ بالله من كفار فوقهم وتحتهم. والعياد بالله. وذلك أن الجميع منهم إشام الفوطي، إشام الجوف وهو النعم. من أصحاب المزايذ دعاء الاعتزال. رجل من المعتزله قال له إشام الفوطي قال إنما يعذب الله عند النار. هذا في رضى الله ورسوله. يعذب الله عند النار وليس بالنار وهذا يشبه مذهب الاشاعره الذين ينكرون الأسباب ويقولون التكين لا تقطع وإنما أوجد الله القطعه عند إجراء التكين لا تتكين والأشائر يقول ليس هناك أسباب ولا غرائب ولا طباع كذا قالوا في الأدل والشرب والنار والقرآن والسنة فاله الأسباب فهذا برض الله عز وجل قال هو الذي أنزلنا السميمان فأخرجنا به يعني بهذا المه فقال سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل فذكر الله العلة في الكتابة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل فذكر الله العلة والأسباب والعائلين انكروا الاسباب هم الاشاعره قالوا يوجد عند وجود السكين اما السكين فليس السبب ليس والاكل الشبع يوجد عند وجود الاكل وليس الاكل سبب الشبع والري يوجد عند وجود الشرب وليس الشرب فأنكروا العلة والأسباب وهذا الأسباب وأما موقف أهل السنة الأسباب إنهم لا يعتمدون ولا يتوكلون على السبب وإنما يتوكلون عن الله عز وجل والتوكل هو فما قال ابن القيم رحمه الله الأتماد القلب على الله وهل ينافي هذا التوكل الأسباب لا, لا ينافي بل هو من التوكل على الله عز وجل لأن سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم أقض بالأسباب حيث لبس الدروعة في اكتال ودفع الجوع في الطعام ودفع العطش بالزي صلى الله عليه وسلم ولبس المزق في الذي وليس في المقاتل ولما جاءه الأعراب يسألونه يا رسول الله أنا تداوى قال تداوى إباد الله بين الله ما أنزله داءا إلا أنزله دواء علمه من علمه وجهله من جهده فلا ولذلك طرح علم السنة استناح فقالوا الأخذ بالأسباب جاء ولا اعتماده على السبب الأخذ بالسبب يعني المشروع جاء واعتماد القلب على السبب كفر بالله عز وجل فلا نتفق الأسباب كلية ولا يعتمد عليها القلب وإنما يؤخذ بها على أنها سبب وأن المسبب في الحصيفة هو الله عز وجل. قال رحمه الله. فعلم أن الصلاة فعلم أن الصلاة الشريفة لا يزاد فيهن ولا يوم ولا ولا ينقص في مواقيتنا وفي الصغير رفعتان كلا المغرب. علم أن الصلاة الفريضه خمس صلوات. هذا كما في حديث ربيعة الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة من أتى بهن كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن كاملة لم يكن له عند الله عاد إن شاء عذبه وإن شاء غفره ولما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم على وبي له الصلاة وأن خمس الزكاة والسلام العقدة قال والنبي بعثك بالحق لا ازيد على ذلك ولا انقص فقال عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه انصدق أفلح وأبيه انصدق سبق توجيه روايه أفلح وأبيه انصدق أن يتكن في هذا التوجيه هذه الصورة صورة قتل أفلح وأبيه الواو من أدوات القتل كيف يقسم الرسول عليه السلام بغير الله مع قولي في حديث ابن عمر عند بعض أصحاب السلام بإسلام حسن ان شاء الله من حلف بغير الله فقد أشرف في رواية كفر وفي روايه أشرف وعند فعند مسلم ليس منا من حلف بالامان. فقال عليه السلام لا في بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالكعبة وأن كان حال يوصل يحذب بالله أولا كيف يكون ذلك مع قولي عليه السلام أكل حواء به إن صدقت صدق. بل هي ثالثة. وأن هناك رواية أصلح والله إن صدق، وعليه تصل هذه الرواية أصلح وأبيه إن صدق رواية شاذة. لماذا نحكم عليها بالشذوذ؟ لأن هناك نصوص أخرى تخالفها، لا تحقيق بها ولا ولا ولا بأي معلومة مرجعية بالكعبة. هناك توجيات أخرى للعوام لمعا، ولكن إذا كتب من مقال منها أن هذا لم يقصد به القتل، وأن مما جرى على ألسنة العرب لا يقصد فيه القتل، لكن هذا التوجيه أيضاً ضائع. أن معناه ولو أن رجلاً قال والنبي أول كعب في سماننا ولا أصل القسم معناه أنه جاء وقيل أن هذا كان قبل النهي على توجيه آخر ولكن هذا أيضاً لا يصح لأنه قال أنه لا وجد إذا قيل أن هذا قبل النهي من معرفة التاريخ ولا صلة أحد نجد ذلك حتى نقول بالنفس فكان أثمان التوجيهات وكان أسلم التوجيهات أنه قال أن يقال إن هذه دولة دولة الشهادة يريد رواية أخرى قال أفلحة والله إذن فالصلوات الخمس الصلوات الخمس وما جاء عن بعض الرماد القرب بعض لبعض السلسكشيات الإسلام وجماعة لما قال موجود صلاة العيدين كملوا على بعض هذه الناس فهذا بالنسبة للصلوات التي, التي تشرع لها الجماعة والأظهر أن الواجب فقط هو الصلوات القمر الفجر والدور والعصر والشبعي جمهور أهلي ومصر سنه في وكذا فرض كفايه وقال بالجمهور وجماعة فرض وعينه والأظهر قول الجمهور انها سنه ومن تركها على الصحيح من أخوالها إليه <تبع> فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أخذ ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوحسها قالوا في السفر ركعتان ما عندك السفر ركعتان ما عندك ركعتان. هذا وفي السفر ركعتان إلا, <تصفيق> <رتعتين> إلا المغرب <تصفيق> بقوله صلى الله عليه وسلم قرض من صلاة ركعتين فأقرب في السفر وزيلة في الحل فأقصص صلاة أنها ركعة في السفر وزيلة في الحل قصص في السفر سنة عند جمهور العلماء وواجب عند الأحناف والأوزاع ولم يرد أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظل مكرمات ولو جاء يقول يعيد الصلاه إن أصلى ان صلى في صلاه اربع لانه كمن صلى الحضر ثمانيه وبعضهم يقول يعيد ولو خرج الوقت وبعضهم يقول يعيد ما دام في الوقت والجمهور على انها سنه وانه لو صلى في صلاه 34 صحيح وعلى كل حال الواجب تبعه هذه يعني الصلاة والسلام، ولما لم يأتي عنه أبدا أنه صلى أربعة فهذه سنة، وأما ما جاءنا عبد الله عثمان من أثر الظموان أنه أتم في ميناء ولم يقصر، وهذا من أدلات الجموع القائلين بأنه سنة، لأن الصحابة ألف قهوى والصحابة صلى خلف أثمار أربعة كالمجرور. يعني يفتل الناس أن الخصر هو السنة فلما صلى أثمان صلى بمسؤول خلفه أربعا فقال أبا عبد الرحمن يرحمك الله يفتل الناس أن الخصر سنة وصلي خلف أثمان أربعا قال أيها الناس الخلاف شر الخلاف شر هذا في جمع من الصحابة فهذا يدل على أن من صلى في استفل أربعا صلاته صحيحة ولكنه ترك. إلا المغرب إنها لا تحصل لأنها ثلاثة ركعات وكذلك الفجر لا يحصل لأنه ركعتان وإنما الخطر في الصلاة البعائية الظهر والعصر والشار وهل تسقط السن من قبل العلماء أن السنة كلها تسقط في السفر إلا رغيبة الفجر والوزر لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رغضه في السفر إلا على رغيبة الفجر أي ركعته الفجر سنة الفجر والوزر اما باخصه غيره وقال يا ولدي لا تسرجوا تجوز ترى الضحى يجوز عمل المدير خصوصا المسعلق قديم الصلوات قبلي كانت أم بعد قول عبد الله بن عمر من كبار لو كنت متنفلا لا لو كنت مصليا النافله ذاك في طريقه من ذاك والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايوا السفر على الراحل إذا جاءت الفريده نزل وصل الفجر عليها وما عدا الصواب انها تسقط صله الظهر يصلي في الظهر يصلي في الظهر يصلي في من 5 في 5 فمن قال أقل من خمسة فقد استلهم. المقصود بالدلة هنا الدلة المكرتره. قال أن الصلوات ست صلوات أو قال أربع صلوات هذا مفترض أن الدلة المكرتره العياذ بالله. كان مثله لا يجلس هذا. وهذا لا يجلس واحد من المسلمين أن الصلاوات خمسة إلا أن يكون حديث عاجل نعم ولا أدري أشيع في بلده البعيد عن بلاد المسلمين ولا يدري هذا يبين الله. لا يقبل الله شيئا منها الا لوقتها الا ان يكون نسيانا فانه معلوم ياتي بها اذا ذكرها لا. لا يقبل الله شيئا منها الا لوقتها قول الله عز وجل ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا ناقص. من صلى الصلاة في غير وقتها زمر على من, من ترك الصلاه ولم يصلي في وقتها زمر الفخار على انه يقضي وذا بشيخ الاسلام بالتنميه ميده ابن الخير كما نقلوا عنه في كتابه الصلاة وحكم ذلك أن الصلاة لا قول ابي بكر رضي الله عنه إن لله صلاة بالليل لا يقبلها بالنهار صلاة بالنهار لا يقبلها بالليل فعليه من صلاةه الصلاة لا يقبل بدون عذر شرع لا يقبل وليس عليه قبل وليس عليه على الصحيح وعلى قول المحقص وذلك الجمهور إلى أنه إذا كان الناس والساهي يقضي فالمتعمد من باب من باب الأولى كيف يقوم اليو على ذلك أحسن أحسن لا إلى الرجل أن الساهي والناس فيه نص أما المتعمد فليس فيه نص هو قول عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاة أو نسيها قد وقت ما ذكرها لا كفطالة لها إلا ذا إذا نام الإنسان عن صلاة أو نسيها متى وقتها إذا ذكرها وأن هذا أداء أم قضاء أداء ويتعلق بهذا أحكام قوله قضاء ولا يتعلق به فلو كانت صلاة نهاريه واستيقظ فيها بالليل يقضيها نهاريه سريه ام جهريه ليليه سريه يقضيها سريه وان كانت جهريه واستيقظ صباحا فانه يقضيها ذلك صلاه الفجر لما نام النبي عليه مرة مره واحده في حياته يحتاج النوم الوصول كل يوم الوصول ايه مش فاجر ليه يا عبار رسلنا مرة واحدة في حياتي طب انت مرة عايزة حياتك عايزة مرة كل يوم يوصي الفجر هذا لا يجب. فلما لما ناموا وكان قد على بلا لنسوا حارسا عيناه فلم إلا حرشان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يرحل من هذا المكان الذي فيه شيقان ثم اذن وصلنا الفجر جهرا حينما نقول ان هذا اداء وليس قضاء معناه ان تقضى على الصوره التي شرعت عليه من حيث الشهر او الجهر ف وإن كان الجمهور على انه يقضي يعني ان المتعامل يقضي من بلوى لكن الذي عليه ذلك أنه لا يقوم نعم أو وكذلك المرأة الحائض المرأة الحائض قد تحيي المرأة في النهار بعد صلاه الظهر بساعه مثلا ولم تكون قد صلت الظهرة ثم تصهروا بعد أيام مثلا في صلاة العشاء. فتصلي الظهرة تصلي الظهرة ليلا هتصليه قضاءاً ولا أداءاً؟ أداء لأن وقت الصلاة بين صلاتين موسع. لا أن تصلي الظهر من بعد هذا الظهر إلى هذا هذا وقت موسع بالنسبة لهذه المرض فلما تريد أن تقضيها فانها تقضيه ترى على الصوره التي شرعت عليها هذه المرة. أنتوم؟ أو يكون مثلاً فيجمع بين الصلاتين النساء، وهذا الجمع بين الصلاتين كلا ذمور فها على أن الفصل ثمن. هذا إحنا إحنا والأوزاعي لأنه واجب. أما الجمع بين الصلاتين المهاريتين في وقت إحداهما تقدما أو تأخيرا أو الليل أو الليليتين. المغرب والعشاء تقديم أو تأخير في وقت إحداهما. حكم هذا الجمع هو أحسن جايب وليس جمل. وحينما يقول العلماء أن هذا الشيء جايب معناه أن الأصل هو فعله ولا تركه. أحسن هذه قواعد من تل. تروها. لما يقول العلماء أن هذا الشيء جايب يقولوا التقر معناه أنه تركه اولى ولا فعله اولى تركه اولى وفعله جهل كالجمع هل افضل صلاه كل صلاه في وقتها في السفر ام جمعها مع صلاة ايضا ولكن يجوز ان تجد لان السفر مشقه عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر تضعف من العذاب يمنع أحداثاً صحيحاً وصراحة تخوفه فيه فتشفق السنن عند غريب التجوات ويجمع بين أو الليليتين في مكتبين مكتبين مكتبين. ولكن نقول هذا هو الأرض, الأرض هو. ولكن لو كان صراحة وفتاة وفتاة على رفقة التفاص فقال يتحول المفضول في نيل فاضلة أنتم مزموعة مع بعض صليم في الثفاظ يأتي للإسجارة أحد العلماء أو صلابين وكانت المشقة في أن تخلص الصلاة في وقت فقال أميركم في الثفر نجمع الثلاثة هل يكون ما أحد يقول لا المصلي في, في وقتها لا قلنا يتبع كلامنا فهذه الممرأة في الثفر فقط إلا فالحضر لا يجوز في المرأة إلا بإذن ولي الأمر مع مراعاة أن الإمارة في السفر ليست فيها بيعة وإنما إمرت على السنة وفاعة في المعرض لبعض الجمالات يقولون من الإمارة في السفر في حديث أبي داود في السفر ما من خلال يقولون في السفر لم امر عليهم حدا يستحوذ عليهم الشيطان يظنون أن هذه الإمارة كالإمارة العامة التي فيها بيعة في جاء في أقول النبي عليه السلام من مات وليس في ونقل بيعة ما جميثة جاهلين هذا ليس في السفر إنما هذا في الإمارة العامة في الحضار أما في السفر بليس هناك بيعة وليارة ليس في السفر بيعة وإنما هي إمارة مع الشم والطاعة حتى لا يقع السنازة والاختلاف ونبع على ذلك أول ما ونوم لذلك لا يقاس على ذلك الإمارة في الحضر وذكره الشوكاني رحمه الله في النيل وغيره من أنه إذا كان هذا في جمع قليل بأمر رئيس حتى لا يلتعه للشيطان ففي الولايات الأكبر وفي الجماعات الأكبر في هذا محمول على ابن وليل أمر في هذه المعارة وإلا فالإمارة التنظيمية من قبل السلق والأحزاب والجماعات هذه إمارة مبتلعة ولكن هذا ليس على الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل ايضا المكان يجعل هنا انه ايضا في المكان يجوز جمع المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان نعم واما حديث ابن هذا انت مصر. جمع النوس في المدينه غير بدر من بطل ولا مرض اراد ان لا يحرج امته كيف يوفق ذلك مع قول ابي محمد البرزهال رحمه الله انه لا بدر من الصلاه في وقتها لكن هنا قال ابن عباس من غير عذر مطر ولا مرض ولا سفر قال ألا يحذج الجمعة يعني جمع بدون رجل لا مطر ولا سفر ولا مرض هنا ظاهر النص لا الجمع جمع صوري من أين أخذنا أنه جمع صوري اغا خبر الروات رواه عند النسائي وشنا وحسن إن شاء الله كما قال شنا الشيخ العلامه ابي عيسى بن داوود رحمه الله ان هذا الشمل نحن على الجمع الصوري رواه عند النسائي أنه كان جمع كان جمع صوري جل. فصورة الجمع السوري أنه يؤخر الضرة إلى قرب وقت العصر ثم يصل العصر في أول وقت رفض على ذلك الشوكاني والألباني أحمد الله تعالى قال إن هذا هو الحرج والمشاكل حينما يتحرى آخر وقت الأولى وأول وقت الثاني هذا يكون فيه حرج ولكن هذا كلام عقلي وحيث جاء النص فالواجب تقديم النص قالما ان جاء النص واكماله حسن في شن النسائي وان هذا الجمع كان تاخيرا لوقت الظهر الى اخره وتقديم لوقت العصر في أوله فهذا هو الذي يحمل عليه النصر لماذا حملناه على الجمع السوري من ناحيه اخرى تامر بالصلاه في وقتنا وتحذر من جمع بين الصلاتين وين المصلين الذين عنا نصابين وقال ابن عباد الذي يؤخر الضغة العصر مع شاب دون عدر هذا متوعد بالويت الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت عالمين كتاب مكتوب القول ليس لجبالة أن حافظ عليه إن قد العلماء حافظ على شروطهن وأوقاتهن وأوقاتهن هذا من حفظ على السلام قال على رسول الله والزكاة من الذهب والثفر والزكاة. والزكاة من الذهب والثفر الزكاة هي الزكاة او الزكاة أو الثالث من أركان الإسلام ويقرير في كتاب الله قال الله أعزلنا وأقين الصلاة والآكت هكذا أجمل القرآن وجاءت السنة وخفر فيها وهذا فيه رد على الصيف الكاتب والسنديق القرآنيت كذا هو فليس القرآن الذين أنصروا سنة قال القرآن يكفي ويقال نعم كيف تزكون ما نقدر لكاك ما نقدر لكاك ما نقدر من جسدتين نصحب كل شيء من ذلك لا يوجد إذية الصلاة وعذر تعال الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة كل ذلك جاء؟ لذلك فقد حذرنا حذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يسال الحسن ان شاء الله حديث المختار من عريفه ولذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفعانه وتكون على عريفه قال ما جاءنا في كتاب الله اخر نبيه وما لم يكن نقل الى أن قال للسلام على اني وشيط القران او مثله مع وقالنا بين السكابه من في باب التشريع القرآن كمان لا فرق بينه على إني وجد القرآن ونفذه معه قالنا عليه السلام يوم السبالة يوم من الزهد كم مقدار زكاة كم نصاب زكاة الداعر ولا شين شنو المتقال؟ والمتقال كم؟ ها؟ من المتقال يقضي الجرام في زماننا كم؟ كم؟ الفصل خمسة وثمانون جراماً من الذهب الخالص يساوي عيار وعشرين أو أو سبعة وتسعون جراماً من عيار واحد وعشرين إذا بلغ وأمل تبدأ كم مصابها مئة جرعة بسوي في زماننا كم بالجرامات خمسمائة وخمسة جرام يعني إلا 5 مية إلى يعني خمس مئة وخمس وخمس نعم وكم نقل فيها كم نقدار الزكاة يعني يقسم على 40 صح. كل أربعين ألف يوم كما كان لما في ذكاة الطريق إذا هو السبطة إذا مرة عندها طريق وبلغ النصاب عندها مجرار فائد مثلا قال فيه ذكاة من ذا إذا قريت مع الشيخ العنام عزيزي والبارس من الله عم. إلا أنه فيه ذكاة فالأظهر والله أعلى مخلصه لأن النصوص الوالدة في ذلك لفظ ولا يخضر كل منها من مخالصه وعليه فأكثر موجود في زمان عليه الصحيح والسلام والناس مبتلون بذلك تزعي بذلك والسفة ولم نص صحيح صريح في ذكاة إلا ما جاء النسراء البراطمة تجلس صوارا حالة أردين الحبيب وإذن حبيب من أراد أن يحلق حبيبته بحلقة من آلة ويحلقها بسوار من ذهب واجأت رواية من أراد أن يحلق حبيبته فالحاصل حاصل أن قول العلماء هل الحرية في كتابنا قول الأمر هم بالنسبه لله والله اعلم فإن نظر التاديد لو كان له علم انه هذا قول الشيخ عبد الله المحمدي وجماعة من منال نعم استمروا تتربوا استمروا التمر والحبوب. إنك التمر والتمر، ها؟ التمر، التمر. التمر والحبوب إذا بلغت الحبوب إن كانت مما مقتات وانتظر بين نازية الزكاة. المصاب الزكاة تزرع كامل، ها؟ خمسة أوصي. قولين صلى الله عليه وسلم وليس بما دون خمسة أو سخن صغر فيها فيها فيها الزكاة زكاة دم يختار للتخاف إذا بلغت النصاب وهو خمسة أو سخن إذا كان دون الخمسة أو سخن فلا المقدار فيه في زماننا كم؟ للقمح ست مئة واسمعشة كيلو جراما إذا بلغ هذا النصاب، ففيه كامل مقدار الزكاة التفصيل، وهو كان كان بالريج الايه عشرة كمان، وين إن كان بالمطر نعم، إذا كان يروي الراحة يعني بلا كلفة كماء المطر، ففيه نصف العشر وإن كان يروي الكلفة والمال كالماكينات وغيرها. فهذا فيه العشر قال والدواب والدواب في بزكاه الماشيه والشرط فيها شرطان وهما بلوغ النصاب وعلو الحول والشرط الثالث هو بلوغ النصاب وحلول الحول والثالث ان تكون سائمه ثاني. بلوغ النصاب وحلول الحول وان تكون سائمه ثاني. ما معنى ان تكون سائمه نعم يعني ترعى بلا كلفه اغلب العام وتنازع في اغلب العام ما زاد عن سته اشهر ام تسعه اشهر فقط؟ حاصل زكاه الشرور في زكاه ان تبلغ النصاب وسنبينه الان وأن تكون وأن وحلول الحول ان تكون كافيا ونصاب زكاه الابل كم خمس وزكاه البقر ثلاثه وزكاه الغنم اربعه على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قسمها فجانب <تصفيق> <تصفيق> قسم الذكاء بين يعني من هو الفقراء قسم بين الاصناف الثمانيه لان الاصناف الذي يقوم الزكاه ثمانيه كما قال الله جل وعلا تستوى وراءه إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وتلقائهم والغارمين وفي سبيل الله والمساكين الشاهد قلوه تعالى إنما لنما من أسابيه الحص لأن أصارف الزكاة محصورة في هذه الاصناف الثمانيه إنما الصدقات للفقراء والمساكين واولى هذه الأصناف من؟ الفقراء يلين المساك وتنازع هذا المستقيم هو المسكين أم بينهما أن بينهما فرق والأرهر أن بينهما فرق أن بينهما فرق لأن الله فارق بينهما إنما الصلقات من الفقراء والمسكين والسقير هو من لا يجل شيئا وأما المسكين فمن يجل شيئا لا يجل قال سبحانه أما السفيدة فكانت لمساكين فعندهم سكين ومع ذلك مساكين لأنها كانت لا تكفيهم ساعتين فالفقر من لا شيئا أما المسكين من رجل شيئا ولكن لا يجب فيها البقراء والمساكين والعاملين عليها وهم الذين تعينهم الدولة والأي من الحاكم بجابة جباة الزكاة وليس لهم رواتب من الدولة التكيين فأولا يأخذونه يأخذونه من الدولة. والمؤلفة قلوبهم هم كذب بعاق الإمام المسلمين والكفار أو رؤساء الكفار الذين يخشى شرهم ويرجى أسمائهم تدفع لهم ذمة يأخذون من الذمة وخير لقاب هو عكس لقاب المؤمن الذي يوقع في عكس لقاب أو عكس لقاب من العبيد والجند. والغارمين هم قسمان غارم لنفسه وغارم للغير غارم لنفسه هو الذي عليه ديون ياخذ من ثلاثه الى وغارم لغيره هم من يدخلون الصحب بين الناس لا يتحمل الحماله فيجرم من ياخذ منه وفي سبيل الله ثناء على هل يدخل في ذلك المساجد مشاء العلم ونحوها ونحوها ونحوها الجمهور على أنه لا، وذهب الشافعية إلى الجواز، والأضر قول الجمهور أن في المرابطين والمجندين متبين، هل يدخل في ذلك طلاب العلم؟ نعم، كما حققه أبو العباس المتأم رحمه الله. لماذا لأن العلم من أعظم ضروب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يأخذ طالب علم في سبيل الله وبنفسه. ولكن طالب ما يتعقد عن أوساخ الناس بشأن يكون عقيقا ولا يسأل الناس شيء أنه ممد يديه يستعني في المجال إنما يذهب فيما عند الناس في كله الناس وهكذا كان العلماء الأوائق يذهبون فيما عند الامراء كثير من الثلاثة الصرة ولم يقبلوا فشد أن يتل على علمي وفتوى ودائما يريح واذا جاءت الاموال وقعت الفتن بين سبحان الله لا تجد خروجا في الامه الا من اجل الله لو خيسرى متى من اجل ماذا قال نستيقظ حديث ابي سيد الكل رضي عنه أن النبي اسلام